اللهم سلامه لله ومن يذل الفلاهاد له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانه يسرني في هذه الليله ليله الاحد الموافق لل12 لشهر ربيع الاول تسعة وأربعين مائة أن ألتقي بكم هنا في هذا المكان مكان أخي الشيخ أبي بكر الجزائري بالنيابة عنه لألتقي بكم لقاء ارجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا نافعا لنا جميعا أيها الاخوه الكرام ان من نعمه الله سبحانه وتعالى على عباده ان يسر لهم مثل هذه اللقاءات التي تكون بين اهل العلم وعامه الناس ومن نعمه الله سبحانه وتعالى في هذه الازمه الاخيره ان حصل من الناس اقبال كام على التعلم وعلى الحرف على أن يكون استمداد تعلمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أخفى علينا جميعا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم الشفاء والهداية والكفاية وأنهما حجة حجة للإنسان يحتج بها على كل من أراد أن يقوم ضد هذه الشريعة عقيدة وسلوكا ومنهاجا لأنه لا سلاح حقيقة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا السلاح اعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلاح كاف لكل مؤمن بمجرد ما تقول قال الله وقال رسوله للمؤمن فإنه سيقول سمعنا واطعنا وآمنا وقبلنا ومع ذلك فإنهما سلاحان للمؤمن وغير المؤمن أيضا لأنه لأنهما يتضمنان الأدلة السمعية والأدلة العقلية وما أكثر ما يقول الله تعالى في القرآن لعلهم يتفكرون او لم يتفكروا وما اكثر ما يضيب الله الامثال المحسوسة لتقرب المعاني المعقولة وهذا يدل على ان للعقل تاثيرا بالغا في اقناع الناس وما يظنه بعض الناس ان ان الكتاب والسنة مجرد دليل سمعي فان ظنه خطأ بلا شك وإني أضرب لكم مثلا في استدلال الله سبحانه وتعالى بل في إقامة الحج من الله عز وجل على إمكان إحياء الموتى استمعوا إلى قوله تعالى أولم ير الإنسان أننا خلقناهم النطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسب خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهذا الاستفهام معناه النفي والإنكار والاستبعاد أن يحيي الله لإعظام وهي رمي فماذا قال الله قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والقول للرسول والأمر للرسول أمر له ولأمته إلا أن يقوم دليل على خصوصيته به قال الله عز وجل كل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا دليل كيف كان دليلا الذي أنشأها أول مرة هو الذي يحييها لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على اعادتها ثانية مرة قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيش؟ أهون عليه وقال تعالى أوليس الذي خلق, خلق السماوات والأرض قادر على ان يخلق مثله بلى وهو الخلاق العلي هذا دليل دليل عقلي واضح برهان قاطع يحييها الذي انشاها اول مرة وهو مقنع او غير مقنع مقنع كل انسان لا بد ان يقع لهذا البرهان والدليل الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم كل خلق فهو عليم به لأن, عد لان عدم القدره ناشئ عن احد امري اما الجهل واما العدل اما الجهل واما العدل لو قال لك قائل هل يمكنك ان تصنع مثل هذا المسجل وانت لم تعرف لا تعرف كيف تركب كيف تضم بعضه الى بعض حتى يكون مسجلا قابلا للصوت هل يمكن ان تصنع وانت لا تدري اجب لا يمكن طيب اذا كنت عالما كيف تصنعه لكنك مشلول لا تقدر هل يمكن ان تصنع لماذا لعدم القدرة ولهذا قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بعده إنه كان عليما قديرا والعدل إما من الجهل و... نعم إما من الجهل وإما من عدم القدرة وهو بكل خلق عليم هذا دليل ثاني الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون هذا دليل ثالث على امكان احياء الموتى كيف هذا كيف كان دليلا الشجر الاخضر جامع بين الرطوبه والبروده اليس كذلك طيب النار جامعة بين الحرارة وبين اللبوس طيب الذي يخرج هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر الرطب البارد وهما متقابلان متضادان قادر على أن يحيي, وهي يحيي العظام وهيرميه كم دليلا كان ها ثلاثة ولا أربعة ما أسرع ما تنسون ثلاثه ثلاثة الأول يحييها الذي انشاها أول مرة الثاني وهو بكل خلق عليم الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقضون دليل الرابع اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الجواب بلى الذي خلق السماوات والأرض فيما فيها من المصالح والمنافع وعلى عظمها وساعتها قادر على أن يخلق مثلهم أيما أعظم إعادة هذه العظام بعد أن كان رميما أو أن يخلق والسماوات والأرض نعم واستمع لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل هذا الإنسان من باب من باب أولى قال الله تعالى بلى أي هو قادر وهو الخلاق العليم هذا دليل خامس الخلاق صيغه مبالغة من وجه ونسبة من وجه آخر لأن كلمة فعال في اللغة العربية تقال للنسبة وتقال للفعل الكثير والأمر كله واقع بالنسبة لله عز وجل هو الخلاق الموصوف, الموصوف بالخلق وهو الخلاق كثير الخلق عز وجل من يحصي اجناس الخلق فضلا عن انواع الخلق فضلا عن افراد الخلق هل احد يحصيها هل تحصي اجناس الخلائق لا يمكن هل تحصي انواعها لا يمكن هل تحصي افرادها لا يمكن فالله عز وجل خلاق لكثره من من يخلق كثرة من يخضر ولو أننا أردنا أن نجتمع كلنا نحن الخلق على أن نحصي خلق, خلق الله عز وجل ما استطعنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله أكبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكل مخلوق مراد وكل مراد يقال له كن فلا يحصي عدد الخلق إلا الله عز وجل بلى وهو الخلاق العليم هذا خمسه أدلة الدليل السادس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول والذي هذا أمره وهذا شأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والفاء هنا تدل على الترتيب والتعقيب فيكون اي انه لا يتاخر ابدا اشد من طرف العين واسرع من لمح البصر يقول الله عز وجل وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر واحده فقط بدون اعاده وبدون تاخر كلمح عند البصر ولهذا قال هنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولهذا قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اذا سألت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله لان الله هو القادر على ان يعطيك وهو القادر على ان يعينك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 فيما يريد ويقصد وافصح الخلق في نطقه وكلامه عليه الصلاة والسلام ففي كلامه العلم التام وفي كلامه النصف التام وفي كلامه البيان التام فلا مدخل لأحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يقول لعله لم يرد هذا لعله اراد كذا لأن هذا الكلام قد تمت فيه جميع شروط القبول على أكمل وجه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسال الله فهل يبقى لأحد الحجة ان يسأل فلانا أو فلانا لا والله أبدا حتى الذين سألت تسألهم هم بأنفسهم لا يستطيعون أن يجلبوا لها نفعا ولا يجفع عنها ضررا هم بأنفسهم وهم أحياء فكيف إذا كانوا امواتا إذن لماذا نرى هذا الجيش الجرار من أبناء المسلمين في بعض البلاد الإسلامية يترددون إلى القبور وإلى أصحاب القبور يدعونها من دون الله مع العلم بأن صاحب هذا القبر لو كان حيا ما استطاع أن ينفعك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء اجتمعت ما قل لو ان احدا من الامه لو اجتمعت الامه كلها على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك كل الامه كيف بواحد كيف بواحد ميت كيف بواحد حمل على الأعناق ودفن تحت التراب هل يمكن أن ينفعك يا أخي لا يمكن اتق الله في نفسك عندك من لا حجاب بينك وبينه وهو الله عز وجل عندك من ينزل في آخر الليل يقول من يسالني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له من يدعوني فأستجيب له كيف تذهب إلى فلان وفلان إن هذا لهو الرلال البين الذي لا ضلال اضل منه واستمع إلى قول الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لو دعوته إلى يوم القيامة لم يستجب لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة شف الخسارة ان تبعوهم لا اسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم طيب هل هناك نفع مرتقب ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيل سبحانه وتعالى لا ينبئك مثل خبيل وهو الله هؤلاء الذين يشرك بهم الإنسان مع الله هذا شأنهم وهذه نهايتهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير من, ه... من هذا الخبير الذي نبأنا هو الله عز وجل قالت نبأني العليم الخبير طيب إذا قالنا قائل هل هذا الحكم ينطبق على صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الجواب ما الجواب نعم ينطبق ينطبق على هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا من دون الله لا في حياته ولا بعد مماته ولا ينفع الإنسان إلا ايمانه بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ينفعه أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أمره أن يبلغ الناس أمره أن يبلغ الناس في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يحايدين كل العلائق قطع لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى اعطيكم من هذه الخزائن ولا أعلم الغيب حتى أمنع عنكم ما من الشروع ولا أقول إني ملك ولكنه صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشرية من الجوع والعطش والألم بل إنه صلوات الله وسلامه عليه يوعق كما يوعق الرجلان منا يعني الحمى تصيبه كما تصيب الرجلين منا لماذا حتى يتحقق له المقام الأعلى في الصبر صلوات الله وسلامه عليه حتى يصبر صبرا لا يصبره غيره لأن الإنسان إذا ابتلي بما ابتلي غيره وصبر صار مساو لغيره ومماثلا له لكن إذا كان يوعك كما يوعك الرجلان فيصبر صار أعظم, أعظم الناس صبرا صلوات الله وسلامه عليه والصبر درجة رفيعة عالية لا ينالها, إلا لا ينالها الإنسان إلا بمحكها إلا بأمر نصبر عليه ويصابر عليه يقول الله عز وجل في آية أخرى قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشد قل أمر بإبلاغ النار وكل القرآن قد قيل له قل يا أيها الرسول بلغ لكنني أمبهكم على فائدة مهمة إذا جاء في القرآن كلمة قل فمعنى أن هذا نص على تبليغ خاص لهذه المسألة بعينها وإلا فكل القرآن قد قيل له قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته أما إذا قيل قل كذا فمعناه أن هذه أن هذه وصية خاصة وأمر خاص بأن يبلغ هذا هاد الأمر لعظم شأنه عند الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد يعني حتى هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا أحد يجيره من الله إن أراده الله تعالى بسوء قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا حتى لو أصبت بشيء لا أجد أحدا يدفع عني هذا الشيء أو يرفعه عني إلا من إلا الله ولن أجد من دونه متحدا فيا أخي يا أخي المسلم ارجع إلى نفسك ارجع إلى قول الله ارجع الى قول رسوله صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته لقضيه وناداهم باسمائهم واعلن لهم انه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا حتى قال لفاطمه ابنته يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت يعني اطلب ما تشائين من مالي الذي انا املكه لا اغني عنك من الله شيئا يقول لمن لفاطمه ابنته التي قال فيها فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها عليه الصلاة والسلام يقول لا اغني عنك من الله شيئا واذا كان لا يغني من الله شيئا عن ابنته التي هي بضعة منه والتي يريبه ما رابها فكيف يغني عن الابعدين ان العقل يقتضي أنه لا يغني عن أحد شيئا إطلاقا لذلك أنا انصحكم من هذا المكان وأقول قولا يكون لي حجة عند الله وحجة عليكم بان سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عنكم شيئا إن كنتم تريدون أن تنتفعوا بما يتصل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفداؤه أبي ونفسي وأمي إن كنتم تريدون أن تنتفعوا منه بشيء فعليكم بالإيمان به عليكم بتحقيق الإيمان به تحقيق اتباع عليه الصلاه والسلام لا تبتدعوا في دينه ما ليس منه ولا تحملوا أنفسكم شيئا يكون خسارة عليكم يوم القيامة هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ادعوني استجب لكم ابد والله ما قاله بل هو بل هو يحارب من يدعو غير الله يحارب يستحل دمه وماله ويقتل نسائه وذريته اي انسان يدعو من دون الله احدا فان قال قائل ان من الناس من يبتلى ويدعو الرسول عليه الصلاة والسلام اوليا غيره ثم يحصل له ما دعا به فما الجواب عن هذا الجواب عن هذا اننا نعلم ان هذا الذي حصل له لم يحصل بدعائه ابدا لم يحصل بدعائه هذا الذي دعا ابدا لماذا لان الله يقول في كتابه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 لم يحصل بالدعاء من الزمن على تقول في هذا الوقت أجبت لله إجراء من ولكن لن يتكفوا الغرض بالله قالوا إن الله برحبه وأنا أتألك لا. هل هو بقول ألا أنه رحضا لماذا لا؟ ومن يقضي من المتعامجة للا مفهنة ومخالق فيها وقالب الله عليكم وقال الله عليه والعلم من من الضغط الله والله عالم نفسه كي يقشد ربكم لكم يعني الامتقام. او ففسروه إما بشيء مخلوق منفصل عن الله هو الانتقام وإما بشيء يقرون به وهو الإرادة أرجو الانتباه وبالأخص طلبة العلم. طلبة العلم نقول لهم لماذا أنكرتم الغضب قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام من المغضوب عليه هذا الغضب والله عز وجل منزل عن ذلك التفسير للغضب بهذا المعنى ليس بلا أقبل الله عز وجل لا شك ولا يمكن أن نفسر غضب الله بهذا لأن هذا غضب المخلوق وقد قال الله تعالى ليس كم مثله شيء أعرفت من لا قالوا ما يمكن نسبة الله الغضب لأن الغضب وليان جمي القلب لمحبة الانتقام وهذا في حق الله عرفتمون لا طيب نقول لهم تثبتون الإرادة لله قالوا نعم نثبت الإرادة لله نثبت الإرادة لله الله مريد ويريد طيب الإرادة هي الميل للشيء لرجاء منفأة أو اندفاع مضرة أنت تريد الشيء ليش؟ تريد أن تأكل الطعام لماذا؟ لذكر الشعور. أليس كذلك؟ تريد أن تتزوج ليش؟ لطلب الولد. أليس هكذا؟ إذا الإرادة ما تفسيرها؟ الميل للشيء لأي غرض، لرجاء منفعة أو انتفاء مضرة. هل هل الإرادة في هذا المعنى تليق بالله؟ لأن الله عز وجل لا, لا تنفعه طاعه الطاعه ولا تطعه مسجد العصي ما يليق بالله وش قالوا قالوا الاراده التي فسرتم اراده المخلوق ونحن نثبت لله اراده تليق به قلنا لهم هذا كذا هذا حق اذن الغضب الذي انتم قلتم انه غلام دائم القلب هذا غضب من المخلوق وغضب الخالق يليق به عز وجل فكما اثبتم الاراده يلزمكم ان تثبتوا الغضب فان نفيتم الغضب لازمكم ان تنفوا الاراده فهو لا لازم يعني اطرد ام القاعدة, القاعده اما اثبت الجميع او انفوا الجميع واما ان تتناقضوا فهذا يعني ان قانونكم غير مستقيم وانكم متناقضون فما المرجع إذن المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول نثبت أن لله غضبا كما اثبته الله لنفسه ولكن ليس مثل غضب المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهكذا جميع الصفات ونثبا بهذا من شرور كثيرة ومن تناقضات عظيمة كان الرازي من علماء الكلام بل من رؤساء علماء الكلام وخاض فيه ووقع في لججه وتعب فيه وعلب وصنب وقام وقعد وفي النهاية يقول لقد تأملت الطرق الكلامية استمعوا لكيام رئيس من الرؤساء المؤولين يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا تشفي عليلا يعني مريضا ولا تروي غليلا عطشا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن الله اكبر اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما يعني فأثبت ما أثبته القرآن وأنفي ما نفاه القرآن قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي الله أكبر هذا يقول عالم رئيس دارس من جرب مثل تجربتي نعم عرف مثل معرفتي إذن أقول فيما وصف الله به نفسه وسبيت ما استفاد لنفسه وانفي ما نفع عن نفسه فاقول لله غضب ليس مثل غضب المخلوقين له رحمه ليست كرحمه المخلوقين له رضا ليس كرضا المخلوقين لو محبه ليس كمحبه المخلوقين وهذا لا يمتنى. لا يمتنع لا يمتنع ان نقول مثل هذا كما نقول ان الله تعالى ذاتا لا تشبه لا تماثل ذوات المخلوقين وبهذا نسلم ونكون متبعين للكتاب والسنه النهاية الان ان انني احض طلبه العلم على النظر في الادله السمعيه والادله العقليه واخبرهم بانه لا يمكن ان تتعارض الادله السمعيه الصحيحه مع الادله العقليه الصريحه الصريحه يعني اللي ما فيها شائبه شكوك او شبهات انما هي صريحه خالصه كل عقل صريح لا ينافي النقل الصحيح وما احسن كلمه قالها شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه المشهور الذي لم يؤلف مثل مثله في بابه وهو المسمى بدر تعارض العقل والنقل والذي قال فيه تلميذه ابن القيم وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يعني في بابه يقول انني ملتزم ملتزم بان كل دليل استدل به من يستدل على باطل ملتزم أن أجعل هذا الدليل دليلا عليه لا له سبحان الله القدرة العظيمة كل دليل يستدل صاحب باطل يقول أنا مستعد ان أجعل هذا الدليل دليلا عليه وليس دليلا له وهذه من القدرة على الاستدلال والفهم يعني وجه ذلك أن المستدل بالدليل الصحيح مع فساد الاستدلال يعني ان هذا الدليل متعرض لما ذهب اليه من الباطل واذا كان متعرضا لما ذهب اليه من الباطل فلا يمكن ان يكون دالا على الباطل فلا بد انه دال على, إيش على حق على خلاف ما استدل به ومن تامل ما يستدل به اهل الباطل على, على باطلهم وجده كما قال شيخ الاسلام دليلا عليهم وليس دليلا لهم وإلى هنا نقتصر على الدرس ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا ومفيدا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين أما الأسئلة فإذا رايتم أن يعني نواصل وصلنا نواصل مرحبا. مرحبا. مرحبا. المشاكل داهم من حقيقة يقول عند عند قبر في ناس يقول ما يجوز الدعاء صلب متبع في ناس يعملون نعم في ناس يقول لا أبدا مكدر الوقت نعم قرن هذه الشيخ الدعاء عند قبر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لا هاه عند عند واحد بلن. عند الدفن دابل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا فرع من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التكفير ولم يكن يدعو باصحابه عليه الصلاة والسلام ويوافع صوت ويؤمنون. وخير الهدم هج النبي صلى الله عليه وسلم تقف على القبر تقول اللهم اغفر له. اللهم تبت. اللهم اغفر له. اللهم تبت. اللهم اغفر له. اللهم اغفر له. اللهم اثبت. ثم تنصر. لا لا ابدا. ابدا. في اسئلة هل... عندك? طيب فضل. طيب و... ونحدد الزمن يا شيخ ابو وكر. ها? مع الاذان طيب يا شيخ ابو بكر تسمح لنا بنافذة؟ ها يومنا لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ما في مؤمن كبد فقد ورد اسئله كثيره وخاصه في العقيده السؤال الاول الاول يقول فضيله الشيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله بني اسرائيل اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا فنرجو منكم التوضيح في ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد الان وبعد التوسعه هو يتوسط المسجد وجزاكم الله خير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال ذلك عليه الصلاة والسلام في آخر حياته تحذيرا لأمته أن يتخذوا القبور مساجد لأنهم إذا اتخذوا القبور مساجد حقت عليهم اللعنة كما حقت على بني إسرائيل لان البشر بالنسبه الى الله على حد سواء واكرم الخلق عند الله من اتقاه فاذا لعن بنو اسرائيل على ذلك فمن فعل مثل فعلهم استحق مثل جزائهم ولهذا لو بني لو بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد ولم تجد الصلاه فيه صلاه فيه غير صحيحه أما لو دفن ميت في مسجد فإن الواجب نبشه وأن يدفن في المقابر فهنا فرق بين أن نبنى المسجد على القبر وبين أن ندفن الميت في المسجد إن دفن في المسجد وجب إخراجه إلى المقابر وإن بنى عليه المسجد وجب هدم المسجد هدم المسجد حتى لا تتخذ القبور مساجد اما بالنسبه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فانه من المعلوم ان المسجد لم يبن على قبره دا شئ وانه صلى الله عليه وسلم كان مدفونا في بيت عائشه ودفن معه صاحب رضي الله عنهما ابو بكر وعمر وكان خارج المسجد ولم يبن عليه المسجد ولكن لما حصل التو... التوسعه في زمن الوليد وفي حدود التسعين من الهجرة زاد المسجد وادخل فيه بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البيوت التي للرسول دخلت فيه وبقي هذا البيت منفردا متحدا ليس من المسجد ولا يمكن في ذلك الوقت هدمه كما هدمت البيوت الاخرى لانه مكان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فبقي على ما هو عليه ومن المعلوم أنه لا يمكن أن ينبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه بل يجب أن يبقى على ما هو عليه صحيح أن الأفضل والأولى ولكن الله له حكم فيما يريد الأصلح والأولى أن لا يدخل شيء من المسجد يعني أن لا يدخل القبر أو بيت عائشة في مسجد رسول عليه الصلاة والسلام لكن الأمر وقع وحصل ما حصل وليس هو في المسجد ولا بني عليه المسجد ولا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه في المسجد وأما بالنسبة للتوسعة فالتوسعة كما نشاهد جميعا لا تجعل القبر في وسط المسجد لماذا لأن الجهة الشرقية مما يحاذي القبر ليس فيها بناء ولا ولن يبنى فيها الجهة الشرقية من جهة, من جهة القبر خالي فضل مواقف سيارات الزيادة من محاذات الزيادة الأولى فإلى الشمال وليست في محاداته ولا يمكن أن يدخل القبر أن يكون القبر متوسطا هناك سؤال الثاني يقول يا فضيلة الشيء من يقولون نحن لا ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نتوسل به إلى الله فما ردكم على هذه الطائفة نقول لهم إذا كنتم تتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله فقد اقررتم بأن الغاية هو من الله والرسول وسيلة عليه الصلاة والسلام وقد بين لنا صلى الله وسلم الوسيلة إلى الله الوسيلة إلى الله بعبادة الله وحده كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ولا وسيلة إلى الله عز وجل إلا باتباع شريعته كما قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهم فاذا قلتم اننا نتوسل الى الرسول صلى الله عليه وسلم نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم الى الله فنقول تفضلوا التوسل الى الله يكون باتباع شريعة الله قل ان كنتم تحبون الله فما الجواب فاتبعوني يحببكم الله ثم هذه الوسيلة التي زعمت أين هي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان أصحاب الرسول جاهلين بها أو كانوا عالمين ولكنهم غافلون عنها أو هم عالمون ومستكبرون عنها؟ كلا، كلا، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بك، أعلم منك بالوسائل الموصلة الى الله عز وجل، أصحاب الرسول. أحيا منك قلبا وأشد تنبها لما ينفعهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أشد منك انقيادا لله ورسوله وأعظم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف غفلوا عن هذه الوسيلة ولهذا نقول إذا كنت صادقا تريد الوسيلة لله عز وجل فعليك باتباع هؤلاء يقول الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم الذي لم يتبعهم لا يدخل في الرضا والذي اتبعهم بغير احسان لا يدخل في الرضا من الذي يدخل في الرضا الذين اتبعوهم باحسان ومن تعبد لله بما ليس من تعبدهم لم يتبعهم بإحسان فلا يدخلوا في ذات الله عز وجل ونقول يا أخي إذا كنت صادقا فما الفرق بين أن تقول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وتتوسل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبين أن تقول أسألك بذات الرسول أو أسألك برسول ما الفرق من جهة اللفظ هل بينهما فرق أبدا بل اللفظ الأول يا, حي يا قيوم أنفع للقلب وأخشى وأقرب إلى القبول من أن تتوسل للرسول عليه الصلاة والسلام فبدلا من أن تقول أسألك برسولك وحبيبك وما أشبه ذلك قل أسألك باسمائك الحسن أسألك باني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لآخره لا ومن هنا نقول إن التوسل نوعان جائز مندوب وممنوع محرم وال ونعدها التوسل إلى الله بأسمائه عامه أو خاصه هذا مشروع في حديث ابن مسعود المشهور اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عنك. بكل اسم هو لك خصوصا التواصل الله باسلامه خصوصا فالحديث الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام احب الناس اليه ابا بكر رضي الله عنه قال له ابا بكر علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ثم قال في الآخر إنك أنت الغفور الرحيم هذا توسل الله باسم خاص لأنه قال اغفر لي وارحمني فتوسل بالاسمين المقتضيين لهذين الوصيين إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تحز قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة مش بعدها انك انت الوهاب توسل باسم خاص مناسب لما تدعو لما تطلبه من الله عز وجل التوسل الى الله بصفاته عموما او خصوصا هذا ايضا جائز ومندوب فتقول اللهم أن يسئلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وفي الحديث في دعاء الاستخارة اللهم بعلمك الغيب في نعم, في نعم استخيرك بعلمك وكذلك أيضا في الحديث الآخر لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزل به فإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي وكذلك الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي هذا توسل الله تعالى بصفة معينة من صفاته الثالث التوسل إلى الله بالإيمان به لأن الإيمان به سبب يقتضي الرحمة ويقتضي إعطاء المطلوب ومنه قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توسلوا بماذا بالإيمان بالله إننا آمنا فاغفر لنا لأن الفهادي للسببية الرابعه التوسل بالعمل الصالح التوسل بالعمل الصالح ومنه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وعجزوا عن أن يدفعوا الصخرة التي انطبقت فتوسل كل منهم بعمله الصالح وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه كم هذه أربعة الخامس التوسل إلى الله عز وجل بفعله توصل الله بفعله يعني تتوسل الله تعالى بفعل سبق منه وتسأله مثل, ما مثل هذا الفعل الذي سبق ومنه قولنا ونحن نصلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على, آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا توصل الله بماذا؟ بفعله يعني أنه قد سبق منك يا ربنا أن صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصل على محمد وعلى آل محمد فالكاف في هذا للتعليل وليست للتشبيه ارجو الانتباه لان هذه المساله صار فيها خوض من بعض العلماء يقول انه كاف للتشبيه بعض العلماء يقول الكاف للتشبيه ومعلوم ان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل من ابراهيم فكيف وعنى والمشبه ادنى من المشبه به فكيف قال على محمد كما صليت على إبراهيم وأجاب بأجوبة لكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا الإشكال نقول الكاف للتعليل تاتي الكاف باللغة للتعليل كما قال ابن مالك في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم الهدايتكم وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا إلى اخر المهم أن هذا من باب التوسل لله بماذا بفعل من أفعاله الخامس السادس التوسل الى الله تعالى بذكر حال الداعي بذكر حال الداعي لتوسل الله بذكر حال الداعي يعني يصف نفسه بانه فقير مريض شيخ كبير وما اشبه ذلك هذا جائز ومنه قول زكريا رب اني وهن العظم مني واستعار الراس شيبا وقال موسى عليه الصلاه والسلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير فهذه انواع التوسل الجائزه المندوبه أما التوسل بذات احد من المفقوقين فهذا لا يصح لماذا لان التوسل معناه الطلب بالشيء الموصل إلى المقصود وذات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليس لها علاقة بايصالك إلى مقصودك فلهذا كان القول الراجع أنه لا يصح التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه وبدل من أن تتوسل بذات الرسول او جاهه توسل باسماء الله وصفاته حتى تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق المتابعة نعم نعم هذا أيضا السابع السابع ولا الثامن، السابع دعاء الرجل الصالح يعني أن تتوسل الله تعالى بدعاء رجل صالح حي يدعو لك ومنه ما ثبت في حي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار يعني أن السماء صاحية وليس هناك شيء يعني يكون فيه المطر او منه المطر قال فخرجت من ورائه سحابه نزلت ترس وارتفعت وانتشرت في السماء ورعدت وبرقت فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحاذر من لحيته تبارك الله الله اكبر هذه القدره الالهيه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سماء صاحية لا سحاب ولا قطع سحاب ما في إلا ان رسول رفع يديه اللهم أغثنا ثلاث مرات فحصل فنزل المطر قبل أن ينزل من المنبر وبقي المطر أسبوعا كاملا على المدينة وما حولها فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير بيده صلى الله عليه فما يشير الى ناحية الا انفرجت فخرجوا يمشون في الشمس وما حول المدينة كله ممطر هذا توسل الى الله بدعاء الرجل الصالح لأن الرجل الصالح المرجو الإجابة أقرب إلى الإجابة ولكن لاحظوا يا إخواني أن ميزان الصلاح ليس هو الدعوة بالصلاح ليس هو الدعوة ربما يجي إنسان كبير العمامة طويل اللحية طويل المسواق واسع الكم. ويدعي انه من اولياء الله ولكنه ليس من اولياء الله فيظن الانسان انه رجل صالح فيساله ان يدعو له ميزان الصلاح ما ذكره الله في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين امنوا وكانوا يتقون اما دعوى الصلاح فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. كل يدعي انه صالح لكن ما ما يقبل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم البينه المدعي تأتي تدعي انك ولي من اولياء الله وانت اكال للمال دجال لاعب باكثر الناس ما صحيح هذا طيب ولكن بقي ان يقال هل التوسل بدعاء بدعاء رجل صالح هل هو من الأمور المطلوبة أو من الأمور الجائزة هو من الأمور الجائزة إذن فدعاؤك أنت بنفسك وتوسلك إلى الله عز وجل بما تتوسل به أو لا وأحسن وأخشى لقلبك وأنفع له ثم إن في طلب الدعاء من الرجل محذور يتعلق بالرجل نفسه ما هو أن يفتتن ان يقتنع ويرى نفسه رجلا صالحا يقصد ليطلب منه الدعاء فيحصل بذلك ما ابتغى ثم في شيء ثالث ايضا وهو ان طلب الدعاء من رجل صالح للمصلحه المحضه لنفس الطالب فيه شيء من سؤال الناس فيه شيء من سؤال الناس واذلال النفس والصحابة رضي الله عنهم كان من جملة ما بايعوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الا لا يسأل الناس شيئا ولهذا أشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه ينبغي للإنسان إذا طلب الدعاء من شخص أن يكون مريدا لنفع ذلك الشخص لأن الإنسان إذا دعا لأخيه كان محسنا إليه وإذا دعا له بظهر الغيب كان أرجى الإجابة لأن الإنسان إذا دعا لأخيه براء الغيب قال الملك آمين ولك مثله إينام يقول نعم إينام يسأل يقول هل يجوز التوسل بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول نعم لان محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال بل لا يؤمن احد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه وولده والناس اجمعين ووالده والناس اجمعين وكذلك باتباعنا لانه من العمل الصالح تقول اللهم اني اسالك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا او اسالك باتباعي لرسولك كذا وكذا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفلنا ذنوبا نعم فضيلة الشيخ نرى بعض المصلين في المسجد النبوي عندما ينتهون ولن صلاة الجماعة في السؤال ذكر ذكرته الآن هل الأولى أن نقول رسول الله حبيب الله ولا لخليل الله حبيب خليل الله لماذا لأن الكل أعلى من المحبة أعلى من المحبة فلهذا يجب أن تجعلوا وصفكم للرسول عليه الصلاة والسلام مطابقا للحقيقة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولذلك نقول إن الله يحب المؤمنين وحبيب لكل مؤمن لكن هل نقول إنه خليل لكل مؤمن أو ان الله اتخذ كل مؤمن خليلا لا إذن صارت الخلة أعلى من المحبة فمن وصف الرسول بالمحبة دون الخلة فقد اساء لأن رسول صلى الله عليه وسلم خليل الله كما قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا هنا قضيلة الشيخ نرى بعض المصلين في المسجد النبوي عندما ينتهون من صلاة الجماعة يستقبلون قبر النبي صلى الله صلى عليه صحيح. وسلم وهم وقوف وهم بعيدون عن قبره صلى الله عليه وسلم الله عليه. ثم يسلمون عليه وبعضهم يدعو وهو, وهو مستقبل من قبره وبعضهم يتمسح بحاجز قبو. أرغب منكم توضيح حكم هذا الفعل وما حكم المزورين. المزورين الذين يقومون بتزوير الناس قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمطوفين في المسجد الحرام المكي. نعم. من المعلوم أن الإنسان إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في صلاة. في أي مكان من الأرض فإن سلامه سوف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الإنسان في صلاته أحسن حالا منه بعد صلاته ما؟ والتاني ما دخل المخ طيب الأول من المعلوم أن الإنسان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في أي مكان من الأرض فسلامه سوف يبلغ كما قال الرسول إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ومن المعلوم أن الإنسان في صلاته أحسن حالا منه بعد صلاته ها؟ كيف؟ لأنه في حال صلاته يناجي ربه مناج ربه وإذا انصرف انتهت المناجعة ولهذا شرع بعد الصلاة الذكر وشرع في آخر الصلاة الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد ثم يتخيل من الدعاء ما شاء فيدعو به وقال الله تعالى فإذا قضيتهم الصلاة فاذكروا الله فالدعاء محله قبل, الصلاة. أي قبل السلام قبل أن تنصرف من مناجاة الله عز وجل والذكر والثناء على الله بعد السلام إذا كان الأمر كذلك فإن قول الإنسان المصلي في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يغني عن كونه إذا, قام إذا انتهى من الصلاة قام واستقبل القبر وقال السلام عليك يا رسول الله أعرفتم ولم أعلم وإلى ساعة هذه أن احدا من الصحابة كان يفعل ذلك أي إذا سلم قام ليتجه إلى القبر فيسلم على رسول عليه الصلاه والسلام وإذا كان الصحابة لم يفعلوه فأنا أسأل فاعله هل أنت أعلم بشريعة الله من أصحاب رسول الله الجواب هو يقول لا هو نفسي يقول لا انا اعلم هل انت تحب الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من محبه الصحابه له سيقول لا ولا نعم ها؟ سيقول لا طيب هل انت احرص من الصحابه على تعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام لا طيب اذن لماذا لا يفعلون ذلك وانت تفعله ها الجهل او العناد ان علم فاصر لان بعض الناس قد يعلم ويبلغ ويتبين له الحق ولكن يصر على ما كان عليه والاصرار على الباطل بعد معرفه الحق خطره عظيم يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وسالجواب نوله ما تولى ونصله جهنم وستات مصيره هل المؤمنون الذين هم أكمل منا إيمانا وأشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وأقوى منا محبة له لم يكونوا إذا سلموا من الصلاة يقفون لا قرب القبر ولا في مكان صلاتين ليسلموا على رسول عليه الصلاة والسلام لأنهم أفقه منا وأعلم فنصيحتي لإخواني الذين يفعلون هذا أن يتوبوا مما فعلوا وأن يقتصروا على ما شرع لهم من العبادات فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هم خير من يقتدى بهم وأما ما يتعلق بالمزورين وبالمطوفين في المتلح الحرام فهؤلاء إذا اتقوا الله عز وجل ودلوا الناس على ما تقتضيه الشريعة وأتت به السنة وقالوا للناس سلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأحسن صيغة من السلام عليه ثم سلموا على أبي بكر ثم على عمر ثم انصرفوا إذا دلوهم إلى هذا العمل فهم مصيبون مصيبون ولهم أجر ان لم يستعجلوا الأجر في الدنيا ويأخذوا الدراهم بدلا من الثواب واذا سالتكم ما هي أكمل صيغة في السلام عليهم الجواب ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما هذا الدعاء الطويل العريض الذي قد يكون بعضه ليس بصحيح فهذا لم يرد ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد ما لم يرد من العبادات فهو رد ما لم يرد فهو رد السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا كذا يا كذا يا كذا ما هذا جائب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم تقطو قليلا لتقف وت... أمام أبي بكر رضي الله عنه تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد الخير وتقول مثل ذلك لعمر وتنصره ويكى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم على أبي بكر وعمر فيقول السلام عليك يا أبا بكر السلام, السلام عليك يا عمر ويمشي. وهم الله خير منا وأتقى لله وأحرص على طاعة الله وكذلك نقول في المطوفين في المسجد الحرام اذا دلوا الناس على ما تتضيع فهم مازورون ومتابون على ذلك ومحسنون وان خرجوا بهم عن مقتضى الشريعه فعليهم ما يكون على من خرج عن مقتضى الشريعه نعم. <تصفيق> التردد على قبل رسول صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة من الأمور البدعية وليس بمشروع ولا كان الصحابة يفعلون ذلك ولا علم عن أحد من الأئمة أنه يفعل ذلك ويا سبحان الله عظيم أنت الآن في صلاتك إذا كانت ثلاثية كم تسلم عليه من مرة نعم إذا كانت ثلاثية رباعية ثنائية مرة واحدة يكفي ما شرع الله لنا نعم. تفضيلت الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبكم وأرض من فضيلتكم شرح هذه العذارة مع نسبتها إلى قائلها لا يصلح لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهل تفعل في ذلك قر خل... قر؟ خل... طرق الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها أم أنه تصلح هذه الأمة بطرق أخرى لم يستخدموها وجزاكم الله خيرا أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلني وإياكم من أحبابه وأولياءه هذه العبارة مشهورة عن, عن الإمام مالك رحمه الله وصدق رحمه الله فيما قال فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لا شك والآية التي أشرنا إليها آنفا تدل على هذا والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم اتبعوهم بإحسان خرج بها إيش؟ من لم يتبعهم ومن اتبعهم بغير إحسان فإذا أرادت هذه الأمة أن تصلح وأن تسود العالم وأن يكون لها العزة والتمكين والنصر والعلو فليس, فليس عليها إلا شيء واحد وهي التمسك بما كان عليه السلف الصالح عقيدة وقولا وعملا فعلا وتركا وآدابا وأخلاقا رعية ورعاة إذا قاموا بذلك صلحت الأمة وإلا اختل من صلاحها بقدر ما اختل من من قيامها بما بذلك وأما وسائل الدعوة فمعلوم أن الغرض من الدعوة إقامة الخلق إقامة المله واستقامة الأمة وأحسن ما يدعى به الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى إن الله نعم ما يعظكم به فمن لم يتعظ بالقران ففي قلبه ما فيه ومن لم يتعظ بسنه الرسول عليه الصلاة والسلام ففي قلبه ما فيه لكن هناك وسائل للدعوة اخرى مثل ما يوجد من بعض القصائد اللي فيها التي فيها تطيق القلوب كمينية ابن القيم مثلا والنونية ابن القيم في بعض المواضع وغيرها من القصائد التي ترقق القلوب هذه تكون عونا للانسان على رقة القلب ولكن لا ينبغي أبداً للإنسان أن يجعلها هي الواعظ الوحيدة لقلبه، بحيث لا تأذى إلا بها، أو أن تكون هي ديدنه دائماً، لأن هذا يستلزم الغفلة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قضية الشيخ ما حكم زياره النساء للمقابر خاصة، للقبور خاصة، والقبور عامة في تفصيله. لأن هذا يكثر عندنا بالمدينة وما حكم زياره النساء لقرب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يجعل لهن مصلا مكانا للصلاة بقرب القبر. زياره القبور سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نهى عنها فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تذكر الآخرة ولهذا يقال زيارة القبور تذكر الآخرة وعيادة المرضى ترقق القلوب فإن الانسان إذا عاد أخاه المريض رق قلبه وحصل عنده تذكر لنعمة الله عليه بالعافية وصار لديه عطف على أخيه وهذا الحديث كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها موجه للرجال خاصة أما النساء فالصحيح انه لا يحل لهن زياره القبور فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخرين عليها المساجد والسرج وزياره النساء للقبور فيها اولا التعرض لهذا العقاب وهو اللعنة واللعنة واللعنه هي الطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل وفيها ايضا ان المراه سريعه العاطفه لينا قد لا تملك نفسها عند زياره القبور من الندب والنياحه ورطم الخد وشق الثوب وما اشبه ذلك وثالثا ان تمكين النساء من زياره القبور ولا سيما في المقابر التي تكون بعيده عن البلد فيها خطر خطر على المراه ان يتعرض لها فاجر من اهل الفجور او غير ذلك ففيها مفاسد فلهذا نقول لا يحل للمراه ان تزور القبور اما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان من اهل العلم من رخص للنساء في زياره قبورهن قبر الرسول عليه الصلاه والسلام وعلل ذلك بقوله إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام محوط بجدران ثلاثة وأنه لا يمكن زيارته الزيارة المعهودة التي يقف بها الزائر على القبر أو على المقابر ويسلم ولكن الذي يترجح عندي أن الاحوط للمرأة أن تتجنب زياره القبور مطلقة ونقول للمرأة إن سلامك على الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ في أي مكان كنت واحمد الله على, على, على هذا ما دام الأجر سيحصل لك وإلى ذهبت وزرت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت في خلاف بين أهل العلم وعرضت نفسك بالإتم على قول من يقول بأنها آثمة فاحمد الله على العافية ولا تتعرضي لذلك والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم أحمهم الله أبي لنا الحق جزاكم الله أبي لنا الحق جزاكم الله خيرا في قول بعض من يتصدى للدعوة ويقول لا تفرقوا بين المسلمين بالكلام بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرازفة وغيرهم المسلمون كلهم كلهم شيء واحد. ما هو الحق وما هو الباطل في هذا الكلام؟ أفيدونا غفر الله لهم مجدورين. الواجب أن الإنسان لا ينكر الأمر الواقع. فاختلاف الأمة في العقائد أمر واقع ولا سكت فيه. ومخاطبة المخالفين في العقيدة على نوعين النوع الأول مخاطبة توبيخ مخاطبة توبيح ولوم وتنجيم وإنكار بدون دعوة فهذا أمر لا ينبغي وليس من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المخالفين أن يدعوهم بهذا الاسلوب اسلوب الانكار والتوبيخ والعنف والتنديم والتلوين لا هذا ليس بصحيح النوع الثاني الدعوة ببيان الحق ببيان الحق على وجه يقصد به الداعي شفاء هذا المريض من مرضه كما يقصد الطبيب بالمعالجة شفاء هذا المريض فهذا أمر واجب ولا بد منه ولكن كوننا نوالي كل إنسان على ما فيه من بدعه ولو كانت بدعته مكفرة هذا لا يجوز ابدا بل يجب أن نبين الحق ونبين الخطأ وننكر على من أصر عليه وأما الدعوة الشخصية فهذه لها حال لكن سكوتنا عن البدع وعدم بيانها خطا فالحق حق يجب ان يعلن ويظهر والباطل باطل يجب ان يدحر ويبين حتى لا يضل الناس باتباعه نعم توضيح بشيء ارجو منكم توضيح معنى هذه الايه قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الايه فما تفسير الجنب هنا وهل ورد في حديث صحيح ان الله تعالى له صفه الجنب افيدونا حفظكم الله معنى هذه الايه الكريمه ان الله تعالى يذكر عباده حين امرهم بالانابه اليه يذكرهم بهذه الحال التي تكون يوم القيامه يقول فيها الإنسان يا حصة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أي ما فردت في حقه وفي جانبه عز وجل لأن الإنسان ليس يفرد في جنب الله الذي هو جنبه جل وعلا إنما يفرد في حقه وفي جانبه سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الذي لا يتبادل من الآية سوى والجنب الذي هو صفته لا اعلم في النصوص في الكتاب والسنة ان الله اثبت لنفسه جنبا بمعنى الجنب الذي هو صفته اما بمعنى الجنب الذي بمعنى الذي هو الجانب او الحق او ما اشفى ذلك فهذا هو المراد بهذه الايه الكريمة والي اعلم ان بعض, ال... بعض الناس يفهمون من قول اهل العلم اجروا آيات الصباح على ظاهرها يفهمون منها في بعض الآيات خطا مثل يقول لبعض الناس إن عندنا أستاذا يقرر علينا ويحرف كيف قال يقول في قوله تعالى والسماء بننها بأيد أي بقوة أي بقوة وهذا تحريف فقلت لم قال لان الايد يعني ايدي الله وهذا خطا ولا يجوز ابدا ان نقول ان قوله تعالى بايد اي ايد الله لا يجوز هذا ابدا لماذا لان الله لم يضفها لنفسه فإذا قلت المراد بالايد هنا جمع يد اي ايد الله والله ما اضافها لنفسه فقد قلت على الله ما لم يقله اذن ما معنى بأيد أي بقوة لأن آد بأيد مصدرها ايد فمعنى أيد أي بقوة نظيره قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية ولهذا لا يجوز أن تضيف إلى الله ما لم يضفه إلى نفسه لو قال قائل ماذا تقول في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هل هذا ساق الله أم ماذا فالجواب أن نقول للعلماء في ذلك قولا قول إن المراد به ساق الله وقول إن المراد به الشدة يعني يوم يكشف عن شدة وتتبين وتظهر وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة فقال لو قال هذا القائل ألستم تقولون إنه لا يجوز أن يضاف إلى الله ما لم يضفه إلى نفسه وأنتم تقولون إن ساق هنا فيها قول للسلف بأن المراد بها ساق الله فكيف تقعدون ثم تنتقظون ولا لا. نعم طيب القاعده اللي ذكرنا لا يجوز ان يضاف الى الله ما لم يضفه الى نفسه طيب ساق يوم يكشف عن ساق قال بعض العلماء من اهل السنه ان المراد به ساق الله والله تعالى لم يضفه لنفسه فتكون طيب فتكون القاعده منتقطه كيف تضيفون لله ما لم يضيفه لنفسه قلنا نعم هذا حق, حق ويجب أن تنقض قاعدتنا به لكن لنا دليل في ذلك حديث أبي سعيد المشهور أن الله عز وجل يوم القيامة يكشف عن ساقه ويسجد له كل مؤمن كان يسجد لله وأما من لا يسجد لله فلا استطيع السجود فإن, فإن سياق الحديث موافق للسياق الآية ولهذا قلنا بهذا القول ولولا الحديث ما جاز أن نقول هو ساق الله ولكن يجب يا إخواني أن تلاحظوا أنه لا يلزم من إثبات ذلك لله أن يكون مماثلا لسوق المخلوقين لأن الله يقول جل وعلا لا يسال كمثله شيء وانتبهوا لهذه الايه ولتكن دائما منكم على بال كما انه يجب ان يكون منكم على بال انه لا يحل لنا ان نكيف صفات الله لان الله يقول ولا يحيطون به علما ويقول لا تقف ما ليس لك به علم فلا تتخيل صفه تكيف بها صفات الله عز وجل ولهذا لما المسيله ما مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه نعم <تصفيق> <تصفيق> لقد ونس على وهو غصل الوجه فلم اتذكر الا بعد الوضوء فاشتهدت وغسلت وجهي ثلاث مرات وذهبت وصليت هل فهل وضوئي صحيح و و هل صلاتي صحيحه وهل هل الترتيب في الوضوء افيدونا دون تريد نعم الترتيب في الوضوء واجب ولا بد منه لأن الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ف... وامسحوا برؤوسكم واردوا لكم الى الكعبين فادخل الله تعالى الممسوح بين المغصولات بين المغصولات والبلاغة تقتضي خلاف ذلك تقتضي ان يكون الشيء مضموما الى نظيره الا لسبب ولا نعلم سببا لذلك ان الله يدخل الممسوح بين المغصولات لا نعلم سببا لذلك الا مراعاه عيش الترتيب ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا ويرتب هذا الترتيب وفي حديث جابر لما دنى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا بعد أن طاف واراد السعي ودنى من الصفا اراء ان الصفا والمروه من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به هكذا رواية مسلم ورواية النساء بالأمر ابدأوا بما بدأ الله به ولكن يرى بعض أهل العلم أن الترتيب إذا حصل خلافه نسيانا فلا بأس به وأن صلاته صحيحة قالوا لأن الإنسان اتى بالفرض ولكن نسي الصفة والصفة ليست كسقوط الأصل فلما أتى بالأصل وهو الغسل لجميع الأعضاء ونسي الترتيب فإن وضوءه صحيح قال بعض العلماء إنه إذا ذكر أنه لم يغسل الوجه غسله ولا يجب عليه أن يغسل ما بعده وبناء على ذلك قل لهذا الرجل إن أعاد صلاته فهو اولى وان لم يعد فأرجو أن لا يكون عليه باس وكذلك لو ذكر في المستقبل أنه نسي الوجه أو عضو من الأعضاء فليطهره وما بعدهم. نعم. مظيرة الشيخ أنا أدرس البلاغة وعندنا في الكتاب المقرر أن المجاز العقلي كثير في القرآن ونحن نعرف أن القرآن. كل ما فيه حقيقة لا مجاز فيه أرجو أن تدلني على الطريق, الطريق الامثل لمعالجة هذه المشكلة والله يحفظك هذه ليست مشكلة في الواقع وذلك لأن كثيرا من أهل العلم ولا سيما المتأخرون يثبتون أن في القرآن مجازا وأن في السنة مجازا وأن في كلام العرب مجازا وأن في كلامنا نحن مجاز مجازا فليس فيه إشكال هي من المسائل التي اختلف فيها الناس ولكن تقسيم الحقيقة بعد الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن إلا بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة كما حقق ذلك شيخ السلام من تيمية رحمه الله وتلميذه بن قيل ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليطالع كتاب مختصر الصواعق المرسله ابن القيم رحمه الله وكتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه فقد بسط فيه القول بسطا وافيا ضافيا والف الشيخ محمد الامين السنكيط رحمه الله الف رساله في منع المجاز في القران وقال انه لا مجاز في القران لان المجاز عندهم أعلى علامة فيه وأظهر علامة أنه يصح نفيه ولا شيء في القرآن يصح نفيه لكن كما قلت كان المتأخرون يذهبون هذا المذهب إلى أن المجاز واقع في القرآن والسنة وكلام العرب وكلام الناس والصحيح أنه لا مجاز وأن الكلام حقيقة يعين معناه السياق أو اللفظ بالوضع أجل الانتباه الكلام يدل على معناه إما بالوضع وإما بالسياق ولو أنك سألت أي إنسان وقلت ماذا أراد الله بقوله عن بني يعقوب واسال القرية التي كنا فيها هل أرادوا أن يأتي أبوهم إلى القرية ويقف عليها جدارا جدارا يسأله أو أرادوا أن يسأل أهل القرية فقالوا أراد أن يسأل أهل القرية لا شك ولا يتصور أن يقول لابيهم هذا القول ولو أراد قائلا يقول في قوله تعالى ان مهلك أهل هذه القرية إن المراد بها الأهل قلنا لا صح لأن الأهل موجودة فالمراج في القرية في الآية الثانية نفس المساكل إذن فالذي يعين المعنى هو إيش؟ السياق أو الوضع العربي فإما هذا وإما هذا وإذا كان تعين المعنى يكون بالسياق فلازم ذلك أن لا يوجد مجاز في اللغة العربية ونجه بعد الدعاء اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم الى انه ليس بسنه وذهب اخرون الى انه سنه